117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 110. والذي قدر فهدى 111. والذي أخرج المرعى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 114. إن نفعت الذكرى 115. سيذكر من يخشى 116. ويتجنبها الأشقى 117. الذي يصل النار الكبرى 118. ثم لا يموت فيها ولا 118. قد أفلح من تزكى 119. وذكر اسم ربه فصلى 110. بل تؤثرون الحياة الدنيا 111. والآخرة خير وأبقى صُحف في إبراهيم وموسى